بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشدر يسددان والسماء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 وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين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 بِقَوَّدَهُ رَبُّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكرامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاء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 يعرف المجرمون بصيماهم فيأخذ بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكماتكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آلاء ربكماتكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخلوق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 لم يطمسهن الناس قبلهم على جان، فبأي آل يربك تكذبان متكئين على رفرف خضري.